قاسين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم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 أو ما فرعون ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم عليا ذن. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ يا فِرْعَوْنَ فَقُولَا رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ